وإن كانت حائضا كذلك تظهر من دم حيضها ومسطه راك تسلت وطافت البيت لحج أو عمرة وقبت أعمال عمرتها أو حجها باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة قال أخبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد وهو ابن عمر عن محمد وهو ابن عمر ابن عقمة ابن وقار عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأنفكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضعي فإنما هو عر والحديث حسن صحيح قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدث ابن أبي عدي هذا من كتابه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدث ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عرى عن عيشة أن فاطمة بنت أبي حبي كانت تستحاب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحير دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال أبو عبد الرحمن مدروا هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما بكره ابن أبي عدي والله تعالى أعلم والحديث حسن صحيح قال أكبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة قال واصول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليتت بالحيظة فإذا أكبلت الحيظة فدأ الصلاة وإذا أدبرت تغسلي عنك أثر الدم وتوضي فإنما ذلك عرق وليتت بالحيظة قيل له فالغسل قال ذلك لا يشك فيه أحد قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضي غير حمد بن زيد وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضي وإثناده صحيح قال أخبرنا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام عرة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيظة فإذا أكبرت الحيظة فدائف صلاة فإذا ذهب قدرها فاغفري عنك الدم وصلي والحجد صحيح قال أخبرنا أبو الأشعر قال حدثنا خالد بن الحالف قال في شاب عروة عن أبي عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأطرق الصلاة قال لا إنما هو عرق قال خالد فيما قرأت عليه ولست بالحيظة فإذا أقبلت الحيض فجاء الصلاة وإذا أدبرت فاغتلي عنك الدم وصلي والحديث صحيح هذه الأحاديث الروايات الكثيرة في قضية واحدة دليل على اهتمام الإسلام بشأن الطهارة ومن ثم بشأن الصلاة وما يتبعها من طواف ومس المصحف في كتب الحديث المتعددة فيها رد على الذين لا يهتمون بهذا العلم بشأن الطهارة لا سيما ما يتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة ونحو ذلك من الدماء يقول بعض المعاصرين الذين ينتقدون المهتمين بالأحكام الشرعية يقول دعوا حكم النفاس وحكم الحيض والاستحاضة تركوه للنساء لا تعلموا الرجال أعلموا الرجال الجهاد أرموا الرجال كذا ويريدون بالجهاد على مذهبهم الجهاد الفوضوي حرب العصابات والتكتلات والتنظيم السري وال... فيقول بأهل النساء فاسمع أفاضل الرجال الذين رووا هذه الأحاديث بالروايات الدقيقة وتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هذا يوكل للنساء بيان احكام الشرعية يعيها الرجال ويحفظونها ويفهون مدلولاتها ويبينونها للنساء ويبينونها للرجال فليس المسألة مسألة اعتزال المرأة في الحيض او النفاس المسألة أهم من ذلك وأوسع لها أبعاد ما نظر إليها هؤلاء الذين يعيبون على طلاب العلم المهتمين بأحكام الطهارة وأحكام النجاسة وأحكام الموانع من الصلاة وأحكام الصلاة نفسها لا ينظرون إليها منها من الأحكام الشرعية طوية الطلاة إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض في كلام للعلماء بحيث الصحة وعدم الصحة ثم إذا حاضت المرأة ثلاث حيضات طلقها فحاضت ثلاث حيضات انتهت بانت منه بينون صغر أو كبرى بحسب طلاقه لها ثم الميراث إذا بانت منه لا ميراث لها وإن لم تبن فلها الميراث وعليها العدة وأحكام كثيرة جليلة تتعلق بشأن الطهامة حيض من الاستحاضة النفاس وأهم شيء بالإضافة إلى هذه الأحكام الصلاة فهي لا تصح إلا بطهارة كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاحها الطهور وتحريبها التكبير وتحريبها التسليم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع يعني يتطهر وقال لا صلاة إلا بطهور لا غير ذلك فهؤلاء الذين يدعون علم الواقع والاهتمام بالجهاد وشهر الأمة يزهدون في الأحكام الشرعية التي لا تصلح الأمة ولا يستقيم أحوالها ذكورا وإناثا إلا بالأحكام الشرعية وعلى رأس الأحكام الشرعية التوحيد وبيان ما يناقضه أو ينقص كماله من كماله والطهارة في جميع تفاصيلها والصلاة التي من شرطها صحة الطهارة وهكذا الصوم وهكذا الحج والطواف بالبيت وغير ذلك من العبادات التي للطهارة دخل العظيم فيها من حيث الصحة والبخلان، هذه القضية. والحديث هذا يدل على أن الحيض غير الاستحابة، وأن الحكم مختلف. فالحيض إذا جاء امتنعت المرأة من الصلاة، ومن الطواف بالبيت، ومن مس المصحف لأنها ليست طاهرة وامتنع زوجها من جماعها حتى تنتهي عدة حيضها وتقتشى ثم بعد ذلك ما كان حراما عليها أطمح أحد أما الاستحادة التي هي يعني ركضة من الشيطان أو هو عرق عادل ينفجر فلا يرق الدم لا ينكف يظل يشيل. قالها حكم الطاهرة إن اغتسلت للفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء وطلت جمعا فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأمايل وإن توبعت بدون اقتشاد لكل فريضة بعد دخول وقتها وصلت فصلاتها صحيحة ولا والمستحابة لا تفرق صلاة حتى تقبل على استحاضتها الحيض فإذا جاءت الحيض للمستحابة ودمها يجري تميز الدم جاء دم لونه أسود هذا هو الحيض على دم رقيق أصفر جبل جهر، فتعرف البسطحة تميز لون اللو اللون، فعندما يأتي هذا الدم الجبلا اللي هو دم الحبر، تعرفه بشواده وله مقدمات جنسية يعرفنها. بالمصر ولها رائحة أيضا تختلف عن رائحة جمل الاستحارة ليست لها الاستحارة رائحة فوذي فتكف المستحارة تكف عن العبادات فإذا صرفت الحيض سواء تعرف مدتها أو تعود إلى بناء جنسها بنات جنسها فتعامل بعد ذلك معاملة الطاهرات من صحة جماعها وصحة صلاتها وصوافها بالبيت ومس المصحف وغير ذلك هذه الأحكام دفيقة يحتاج إليها القاضي ويحتاج إليها طالب العلم الذي يكرر مسائل العلم ويحتاج إليها النساء من أجل التطبيق العملي ويحتاج إليها كل طالب. ويخطئ أعظم الخطأ من يزهد الناس في الأحكام الشرعية التي يتمع عليها فضلاء الناس من طلاب العلم ليعرفوا أحكام الله. هذه القضية بارك الله فيها. يقولون للناس: اجذدوهم، تركوا علم الحيض والنفس، تركوه للنساء، وأنتم عليكم بالنهي. كلام تلبيس على الناس وتضييع لأحكام الشرع التي هي قبل الجهاد قبل الجهاد فرضت الطهارة والصلاة وكيف يستطيع الإنسان يؤدي صلاته بدون أن يعرف أحكام طهارته وكيف للمرأة تستطيع أن تؤدي صلاتها بدون أن تعرف أحكام طهارتها وتميز بين ما لا تصح منه معه الصلاة والذي تصح معه الصلاة من الدماء إلا بهذه الأحكام الشرعية فالذي زهد فيها جاهل أو, أو مضل للناس ويضللهم عن هذا العلم الشريف الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة ويقول اتركوه للنساء هذا نعم فضل الله <تصفيق> إذا كانت العدة إذا مات ولم تنقضي لم تنقضي عدتها ولم يراجعها لا ترث ولا عدتها عليها لا ترث ولا ترجعي إذا انتهت العدة لا ترث وإن لم تنتهي فهي زوجة ولو لم يراجع هي زوجة لها الميراث وعليها العدة إذا كانت بائنا آخر ثلاث تطليقات ولم يطلقها في مرض مخوف فلا عدة عليها ولا إرغنها إذا طلقها في مرض مخوف يعني غالب عليه الهناف فلها الميراث وعليها العدة لأنه لا يعتبر طلاب في هذا الحال نعم بسم الله الرحمن الرحيم حمد رجال رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين محمد. قال في سنة أبي داود باب ما ينهى عنه من المرور بين هذا المصلي حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي نضري مولى عمر بن عزيز الله عن بسر بن شعيد بن شعيد أن زيد بن خالد بن الجهاني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي بين يدي المسلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماض بين يدي المسلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من يمر بين يديه والحديث صحيح وحاجه البخاري ومسلم فيه تحذير بليغ من التساهل في المرور بين يدي المصلي سواء صلى إلى سطرة أو صلى إلى غير سطرة وحرم المصلي ما بين موقف قدميه ومحل سجوده يقدر بثلاثة أذرع فإذا مر المار تعمد المروض دافعه دافعه المسل دافعه ليرجع ودفاعه له دفاع مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا يتحقق أمران الأمر الأول سلامة الرجل من الإثم المر يسلم من الإثم كما قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ماذا عليه أي من الإثم لو وقف أربعة خير له من أن يمر بين يدي المصلّي والأمر الثاني يقمن المصلّي على صلاته أنه ما حصل عليها نقص بالبرور كبيرة من الكبائر لا يجوز تعمده وما كان من سبيل من كبير الإضطرار داسيما في الحرم المكي والمجامع العامة التي لا يستطيع الإنسان أن يترضى علي أن يتقي الله ما استطاع حتى في الحرم المكي لا يتساهل إذا رأى فرجة يمر منها غير كبلة بين يدي المصلي فلا يجوز له أن يتعمد المرور بحكم العذر وإن لم يجد له مسلك إلا بين يدي المصلي فلا حرج عليه لأنه مضطر اضطرارا والله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعته. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم تفريغ, ب... تفريغ أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها باب ما يقطع الصلاة حدثنا حصن بن عمر حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبد السلام بن وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حصن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الرجل وقال عن سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل ذا لم يكن بين يديه طيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأفصل من الأبيض قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان والحديث صحيح حدثنا مسدد حدثنا إحياء عن شعبة حدثنا قتادة قال سمعت جادر بن زيد يتحدث عن ابن عبات رفعه شعبة قال يكتغ الصلاة المرأة الحائض والكلب والحديث صحيح حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بني هاشم البصري حدثنا معاذ حدثنا هشام عن يحيى عن عثمت عن ابن عبات قال أحسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قل أحدكم إلى غير سفرة، فإنه يقطع صلاته الخلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والفرع، ويجب عنه إذا مر بين ذي على قلفة بحجر. والحديث التي الشف في رفعه وفي مثنه، من ذي المجوس والخنزير وعلى قلفة بحجر. حدثنا محمد بن سليمان الأنبالي حدثنا وكيعا عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن مبران عن يزيد بن مبران قال رأيت أجبا بتبوكة مقعدة فقال مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقفع أسرة كما مشيت عليها بعد والحديث إتناده ضعيف وفي كل حال هذه الأحالي المشهور منها أن أنه يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه أي بين السترة إذا كان له السطرة وبين موقفه هذا حرم المصلي إذا مر الكلب الأسود أو المرأة الحائض أو الحمار انقطعت صلاته وعليه ان يعيدها اما غير ذلك من مرور الادمين رجل او امرأة ليست حائضا فانه يدافعه فان لم يندفع فصلاته الحائض لا تبطل وبهذا سديد المرأة بالحائض والكلب بالاسود تم الجمع بين هذا هذه الأحاديث وبين حديث لا يقطع الصلاة شيء والظاهر أنه سيريده المسلم بعد هذه الأحاديث حددنا كثير ابن عبيد يعني المفجي حددنا أبو حيوة سعيد بإسلاده ومعناه زاد قال قطع صلاتنا قطع الله أثار والحديث ضعيف نعم هذا الحديث ضعيف حدثنا أحمد بن سعيد بن همداني لأن الإمام سترة للمعمومين والإمام يجعل له سترة وكان النبي صلى الله عليه وسلم تمصب له العمدة وهي عصا في رأسها حديدة أو يصلي إلى جدار، فمن مر بين الصفوف لا يضر ولا يؤثر عليها. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد المزاني حار، وحدثنا سليمان بن جاودة قال حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بثبوك وهو حاد، فإذا هو بغير مقعد فسأله عن أمره. فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت إني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل لتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مرت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أسرة فما قمت عليها إلى يوم هذا وحديثه إثناده ضعيف هذه عادة المؤلفين أهل السنن عادتهم أنهم يريدون كل ما ورد في الباب من صحيح وضعيف ولكنهم يشددون يريدونه بالسند ومن أورد بالسند فقد برئ وعذا طالب العلم أن يبحث في السند حتى يتوصل إلى, الح... إلى حبيقة الأمر من صحة الحديث أو ضعفه أو له ما يجبر أو لا أو ليس له ما يجبر <تصفيق> إذا لا لوم عليهم أن يوردوا الأحاديث ولا يقال لما يولدوا الأحاديث ضعيفا هكذا المحدثون يوردون كل ما ورد في الباب من صحيح وضعيف وحسن وضعيف ولكنهم منهم من يحكم على الحديث ومنهم من يشكت ولكنهم يريدون بالسند حدثنا فلان عن فلان عن فلان وأنت أيها الطالب للعلم إلى عندك كتب الرجال تتبع التراجم حتى تجد العلة سبب ضعف الحديث فسبب ضعف الحديث إما يرجع إلى السند وإما يرجع إلى المسجد قال هنا لجهالة سعيد بن غزوان وأبيه نعم؟ قال هنا لجهالة سعيد بن غزوان وأبيه نعم باب سطرة الإمام سطرة من خلقه حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام غاز عن عمل بن عن أبيه عن جده وقال هرطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثمية أذاخر فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدار فاتفذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لفق بطنه بالجدار ومرت من ورائه أو كما قال مسدد والحديث اسناده حسن يعني حفاظا على كمال الصلاة وإلا فمرور البهمة ليس كغيرها ولا لا يقطع الصلاة كان يدعم عليها لكن من باب الحرص على كمال الصلاة وتمامها ضاية النبي صلى الله عليه وسلم البهمة ضايةها حتى لم تجد منفدا تمر بينها يداي المصلي فتحولت هذه من الحكمة والنبي صلى الله عليه وسلم شرعه كله حكم لكله صلاح وإصلاح وصلاح وكمال ما ترك شيئا الأمور تتعلق بالدين الإسلامي من أصول وفروع وحقوق وواجبات إلا وابانه طاية البيان وكل واحد من الناس أخذ نصيبه من هذا العلم والخاسر من أفلس واختار لنفسه أن يعيش مفلسا من أحكام الشرع التي لا تطيب الدنيا ولا تسعد الحياة إلا بها وأن الجهل مصدر كل بلاء وكل شكاء وطلاب العلم الواجب عليهم أكثر لأن الله قد فتح لهم باب العلم الواجب عليهم أن ينشطوا أكثر أكثر وأن ينموا العلم ليعملوا به وليعلموه الناس وليكسبوا الأجر الوفير الذي وعدهم الله عز وجل به في القرآن على طلب العلم ووعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطحرة لكن مع الأسف الشديد أن مواصلة في السير في طلب العلم ظل أهله وظل الراغبون فيه واستعاضوا بأشياء تضرهم وتنقلهم من صهوف طلاب العلم إلى عوام من ناس وجهلتهم العلم لا توجد في بيت مكتبة ولا يوجد له مجلس ولا زميل ولا مذاكر ولا إما مع المرئيات وإذا عاش الإنسان مع المرئيات سارك صلاة الجماعة إلا لم قل أخر الصلاة عن أوفاتها نام عن صلاة الجماعة وجهل الأحكام وجاءه الشر من كل مكان وقد قامت عليه حجة الله فتح الله عز وجل له أبواب العلم ليكون سائرا في الطريق بلا انقطع فقفع فكأنه تعلم لغرض تعلم لغرض لما وطل عليه ترك الطلب ترك النشر هذا حقيقة ونقص كبير الذي يطلب العلم ستة عشر عاما على كرسي الدراسة ثم بعد ذلك ينقطع لعمل ما ويطرق مواصلة الطلب يطلب على أي حال في مكتبته مع إخوانه أكرانه زملائه مع المعلم في حلقات العلم يصنع حلقة هو والحياة قصيرة حتى يموت هو على ذلك يموت مجاهد لنفسه ومجاهد لغيره وشرفه الله عز وجل بشرف العلم الشرعي الذي لا نظير له. نعم حدثنا سليمان بن حرب وحص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو مرّع يحيى بن الجزار ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جد يمر بين يديه فجعل يستقيه والحديث اسناده منقطع يحلى الجزار لم يسمع من ابن عباس لكن ما قبله يشهد لصفحته يشهد له الذي قبله معا <تصفيق> <تصفيق> أيظاً. شوف عند الشيخ علي أسئلة. بق. يقول ضيّرة الشيخ هل يكمل قوله والحاجد أي المرء البالغ؟ كما في حديث لا يكمل الله صلاة الحاج إلا بثمار. لا المراد بها الحائض فعلا هنا لتقطع الصلاة هي الحائض المضيع الذي عليها العادة. ولذا لم يكن متأثراً من أن حائض غير عليه أن يسأل إذا أمكن يسأل وإلا فالأصل السلامة لا يحكم ببطلا صلاة بمجرد مرورنا إلا إذا علم أنها حائض لا سيما في الحرم المطقي لا يقدر يسأل ولا يعلم يعلم بعد الصلاة أنها حائمة يعيد الصلاة يعيد الصلاة رجل يوسف وصارت ثلاث بنات وبقيت البنات الثلاث عند الجدة وقبل ايام ماس الجدة لها ثلاث هل ترف البنات شيئا من, جلس من جلسهن؟ نعم نعم وارثات هذا مو في موضوع ذلك هذا في الفرق ders el